بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين ارحب بكم طلبتنا الأعزاء في بداية عامنا الدراسي هذا متمنيا لكم التوفيق في مهمتكم العلمية والرسالية التي نذرتم أنفسكم لها سيكون درسنا في هذا العام لمادة الأديان والمذاهب هذه المحاضرة الأولى نفتتحها على بركة الله أن أصل وإياكم فيها إلى بعض النتائج المفيدة وإلى كشف بعض الحقائق حول هوية الأديان وحقيقة المذاهب المختلفة الرئيسية بطبيعة الحال بالنسبة إلى هذا الدرس أو إلى هذا العلم فهو علم كما سنلاحظ هو من العلوم المهمة وموضوعه جد خطير وكبير الشأن هو ضروري للإنسان المسلم بوجه عام ولدارس العلوم الإسلامية المتخصص كل حسب غايته أيضا فالإنسان المسلم لا بد له أن يثقف نفسه ثقافة أو يلم على الأقل الماما بأسفل مجملا بالديانات والمذاهب سواء منها الإسلامية أو غير الإسلامية لأن ذلك ضروري له في حياته العملية وحياته الفكرية ولمعرفة حقائق الدين والقضايا الكثيرة التي طرحت في القرآن الكريم فرحها الإسلام في البدء والتي تناقش تلك الديانات أما طالب العلوم الإسلامية المتخصص في الشريعة أو في الوعظ والإرشاد أو في العقائد لا بد له أن يتعمق ولا يكفيه الإلمام المجمل العام لا بد له من ان يطلع بشكل دقيق على العلوم على البيانات وعلى المذاهب الاخرى غير الاسلاميه والتي اشار اليها الاسلام كما ذكرت في القران الكريم كاليهوديه والمسيحيه والصابئه وغيرها وكذلك التي احتك بها المسلمون فيما بعد عرفها المسلمون فيما بعد تديانات الهنود وديانات الفرس القديمة كالزرادشتية والمناوية أو ديانات البرهمانية والهندوسية والبوذية وما إلى ذلك ناهيك عن أن هنالك ديانات أخرى أو آراء وصلت أو بلغت مرتبة الديانة كالكنفوشية كونفوشيوس أتبع كونفوشيوس في الصين وهي هو مذهب كبير الأثر في حياة الصينيين وبقي يؤثر فيهم منذ ما قبل الميلاد وحتى العصور الحديثة بحيث أن حينما انتصرت الثورة الشيوعية في الصين بقيادة ماو تسي تونغ وبعد مدة من انتصارها في, في الستينات قامت بما سمي بالثورة الثقافية كان هدفها الأساسي هو القضاء على أثر كونفوشيوس في حياة الصينيين أنه بعد عقدين من الزمن وجدوا انفسهم من من التنظيم والتنظير وغسل الدماغ الذي قام به الماركسيون في الصين بقياده ماو تسي تونغ وغيره اتباع وجدوا ان كونفوشيوس ما زال مؤثرا نحن قد لا يتسع المقام لدراسه ولكن هذا يعني هذا من باب الاشاره لانه في يعني في ماده مقارنه الاديان التي تعطى في جامعات اخرى قد تدرس هذه الديانات او هذه الاراء في الهند وفي الصين لانها في جنوب شرق اسيا وفي اسيا كثير مؤثره بشكل كبير ونحن نعرف أن عندنا أعداد كبيرة ملايين المسلمين هناك وهم يحتكون احتكاكا مباشرا مع أرباب هذه المذاهب وهذه النحل لا بد لنا من الاطلاع عليها إذن إذن فأهمية الموضوع تتجلى وتتضح من أن هذه الديانات التي هي في تناقض أو في احتكاك مع الإسلام لابد لنا من دراستها دراسة موضوعية والاطلاع عليها بالنسبة إلى أصحاب الديانات الأخرى هذه ملاحظة نلاحظ أن أرباب الديانات الأخرى وخاصة النصرانية النصارى واليهود درسوا الإسلام وبخاصة في العصور الحديثة درسوه بتأمل بعمق وبدقه ويعرفون نراهم يعرفون الشيء الكثير عن الاسلام ولكن نحن للاسف لا نعرف الا النزر اليسير عن المسيحيه واليهوديه هم ترجموا القران ترجمات كثيره وعلقوا عليه ويحاولون طبعا الغالبيه منهم تريد ان تصل الى اغراض معينه من هذه الدراسه قد نجد أن بعضهم درسوه بحرية وبروح علمية هدتهم إلى الحقيقة واعتنقوا الإسلام والأمثلة على ذلك كثيرة آخرهم ربما كان فيلسوف الماركسية في القرن العشرين روجيه جارودي لعلكم سمعتم بهذا الاسم روجيه كارودي كان ماركسيا كبيرا عن الأعضاء المبرزين ويعتبر فيلسوف الحزب الشيوعي الفرنسي لكنه بدأ يبدو وله كتاب عن النظرية المادية في المعرفة لعلكم حينما تقرأوا كتاب الشهيد الصدر رضوان الله عليه فلسفتنا استند إلى هذا الكتاب في عرض وجهة نظر الماركسية النظرية المادية في المعرفة أو النظر الماركسية في المعرفة شيء من هذا القديم له كتب أخرى عن هيجل وغيره وعن الديالكتي فكان يعتبر المنظر منظر الحزب الشيوعي الفرنسي هذا الرجل في صحوة ضمير في رؤية نقية بدا يضيق ذرعا بالماركسيه او لعله اكتشف اوجه النقص والعيوب الخطيره الموجوده فيها فبدا تحوله تدريجيا عن الماركسيه وبدا يدرس اثر الدين في حياه الانسان وفي حياه الشعوب فدرس المسيحيه اتجه الى المسيحيه اولا كونه من وسط مسيحي وتعمق فيها لكنه لم يجد فيها ضالته درس اليهوديه ايضا لم يجد فيها ضالته ثم درس الاسلام وهنا ارسى سفينته على شاطئ الحقيقه وشاطئ الامان ارسى سفينته هنا على شاطئ الإسلام واعتنق الإسلام وسمى اسمه بدل روجي جارودي سمى رجاء الآن يسمى رجاء جارودي وكتب كتبا هامة عن الإسلام يعني يعرض صورة الإسلام الحقيقية للغربيين وقد نصبته الدوائر الغربية المختلفة العداء سواء من فيعين أنفسهم من العلمانيين أو من المتدينين والأوساط الكنسية لكنه بقي ثابتا والحمد لله على مبدئه. فقسم من هؤلاء بدراستهم للإسلام اهتدوا إلى الحقيقة ولكن قسم كبير منهم كانت لهم أهداف أخرى درسوا الإسلام تفصيلا وتمحيصا منذ منذ بدأ الاحتكاك الحديث، يعني منذ القرن لنقول منذ القرن السادس عشر والسابع عشر، بالذات السابع عشر والثامن عشر، لما بدأت حركة الـ الـ المذهب الاستشراقي أو بدأت حركة الاستشراق، ونشأت طبقة كبيرة تسمى الـ المستشرق المستشرقين. في هنا في بريطانيا وفي المانيا وفي فرنسا وفي هولندا ولعل يعني لابد من الاشاره هنا الى مطبعه لايدن الشهيره التي طبعت كتبا كثيره من كتب التراث العربي والاسلامي وبداوا يحققون التراث الاسلامي وترجموا الكتب العربيه والاسلاميه وهيا يطلعون ويمحصون ولكننا اين, اين نحن كم كم فرد منا قرأ الاناجيل وتعمق فيها او قرأ التورات ومحصها او حاول الاطلاع على الدراسات الكبيره التي نشات في الغرب عن اليهوديه وعن المسيحية ويحاول ما في... أن يكتشف ما فيها نقاط الضعف نقاط القوة وما فيها من درس على الإسلام والمسلمين العدد قليل جدا يعني أحيانا لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة هذا في العصر الحديث فنحن اطلاعهم على الإسلام عقيده وشريعة واطلاعهم ليس فقط على الإسلام كمنهج كمنهج حياة نظري لا اطلاعهم على المسلمين أيضا درسوا أحوال المسلمين نحن نتصور نتصور أن, لا أن, أن الاستعمار هو بدأ في ال يعني نؤرخ له بالغزوات العسكرية غزو الجزائر غزو إيطاليا غزو فرنسا للجزائر او غزو إيطاليا لليبيا أو غزو الإنجليز وفت سيطرتهم على مصر وقضاءهم على أحمد عرابي باشا في معركة التل الكبير المشهورة التي هزم فيها الجيش المصري و... وثم دخول الإنجليز للعراق وغيرها من بقاع العالم الإسلامي هذه كما تسمى يسمونها الإنجليز هذه نهاية القصة لكن القصة بدأت قبل ذلك بوقت كبير بدأت بالدراسات الكبيرة بدأت بالرحاله ما يسمون أنفسهم رحالة كانوا يذهبون ويعيشون حتى مع البدو في الصحارة في صحاري الحجاز القاحلة وفي الأردن وفي غيرها في الجزيرة وفي الجبال, مع ال... في الجبال الجزائر يذهبون ويدرسون ويدرسون أحوال المسلمين يكتشفون مكامن القوة ونقاط الضعف ويرجعون يؤلفون مؤلفات تأخذها تستفيد منها الدولة وتستفيد منها الدوائر التي يهمها أمر المسلمين دوائر كنسية دوائر تبشيرية أيضا كتابات المستشرقين التي هي كتابات نظرية نصور انها عن الإسلام والمسلمين كانت توظف كلها تبرمج ويستفيد منها الغزاة الفاتحون المستعمرون فالغزو العسكري سبقه قبل ذلك الطلاع كبير حينما دخل الإنجليز العراق كانوا على معرفة دقيقة بوضع القبائل بالوضع القبلي العشائري الوضع المذهبي الديني الوضع العرقي كانوا يعرفون كل قبيلة وكل وشيوخها وإلا لنسأل كيف هزم الجيش الذي جيشه علماء علماؤنا في الشعيبة استطاعوا أن يشروا ضمام بعض شيوخ القبائل للأسف ويعرفوا من الموالي من الذي هو بين بين ومن المتخاذل هاي كلها الدراسات انتربولوجية ودراسات جيغرافية ودراسات تتعلق بالجيغرافية السكان كانوا يدرسونها يعني أقول إضافة إلى دراساتهم في عقائد المسلمين كانوا على علم بأحوالهم وظروفهم ظروف السكان وظروف إلى ذلك فنحن إلى أي مدى عندنا هذا الاطلاع للأسف قليل جدا لا, لا, لا, لا شيء يذكر بالنسبة إلى ما هم كانوا عليه ولو قارنا وضعنا لكن لو قارنا الوضع الحالي بوضع علمائنا القدامى ومدى اهتمامهم باحوال الامم الاخرى بالديانات الاخرى لوجدنا الهوه واسعه اقصد ان علماءنا القدامى كانوا على اهتمام كانوا قد اهتموا اهتماما كبيرا بدراسه الاديان والمذاهب الاخرى أولا لأنهم لاحظوا ان الاحتكاك بدا في الجزيره العربيه حينما كان المسلمون مع رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام كان هنالك نصارى من العرب وكان هنالك يهود ولكن حينما خرجوا من الجزيره أقول كان هؤلاء اليهود والنصارى وكان الرسول عليه الصلاة والسلام دائما يناظرهم نصارى جيران. القصة معروفة مع الرسول عليه الصلاة والسلام. و... عدي بن حاتم الطائي كان على دين كان نصرانيا ثم أسلم. من وجوه العرب كان هنالك من على دين النصرانية جاء الإسلام مصححا ومفندا لما كان عليه النصارى فكان لابد أن يطلع أن يطلع المسلمون على ما عند هؤلاء لكن الاحتكاك الأكبر كان حينما تم فتح العراق وبلاد الشام ثم بلاد فارس ثم الشمال الافريقي مصر وبلاد المغرب العربي ليبيا والجزائر وتونس والمغرب الاقصى ثم الاندلس هنا بدا الاحتكاك الكبير والتماس مع غير المسلمين نصارى ويهود وصابئه ومجوس ومانوية ثم بدأت حينما فتح المسلمون الهند بدأوا يعرفون ويطلعون على ديانات الهنود بدأت تتسرب ديانات الهند هؤلاء بدأوا يثيرون الشبهات لأنه كما تعلمون أن الإسلام كفل حماية أصحاب الديانات السماوية أو أهل الكتاب من عندهم كتاب سماوي كاليهود والنصارى، وسموا أهل الذمة بنعنى في ذمة المسلمين يعني يحمونهم يتكفلون بحمايتهم في ذمتهم تقع حمايتهم فسموا أهل الذمة وبقوا على أبطوهم تركوهم وشأنهم ليس كما فعل النصارى في الاندلس حينما دخلوا واخذوها من يد المسلمين وأعملوا سيوفهم تقتيلا على كل غير مسيحي وبدأت حملات تنصير بالاكراه لا تركوهم مشانهم بل وصلوا إلى مراكز مرموقة في في نطاق الدولة والحضارة الإسلامية مراكز علمية مراكز أدبية مراكز طبية أسرة هاي أسرة آل باختيشو الطبية كانت يعني استمرت حوالي دقيقتين سنة ولا لا يقل أكثر ربما أثناء الدولة العباسية كوارث طابت ملوك بني كلبه بني العباس او ملوكهم بالاحرى طيلت من ايام المنصور وحتى عصور متاخره من اسره مسيحيه كلهم اطباء كانوا اصلا هم اطباء في مدرسه جون سابور في بلاد فارس ثم استعان بهم المنصور عندما مرض مرة فاستعان بطبيب من الأسرة هو ابرزهم وبقى أولاده يتوارثون وكانت طبعا طبيب الملك أو السلطان أو الخليفة له منزله كبيرة مؤثرة بل كان صار منهم من, من استلم مراكز سياسية فالمسلمون إذن أبقوهم هؤلاء طبعا كانوا يحاولون أن يثيروا الشبهات تقو على ديانتهم ديانتهم تختلف اختلافا جذريا مع العقيده الاسلاميه فكانوا يثيرون الشبهات يحاججون المسلمين مما اضطر المسلمين الى ان يقراوا ويطلعوا ويتعمقوا في دراسه الأديان والمذاهب الاخرى سواء كان منها طبعا هو الأديان والمذاهب لها يعني هي قسمين قسم ديانات ومذاهب إسلامية غير إسلامية وقسم ايضا إسلامية مذاهب نستطيع أن نعدها يعني نشأت في إطار الإسلام نفسه الخوارج والزيدية وال يعني إسماعيلية أشاعر معتزل ما إلى ذلك هذه مذاهب إسلامية لكن الديانات غير الإسلامية هذه تم بها أيضا المسلمون، ونلاحظ أنهم كتبوا في ذلك كتبا هي أقرب إلى الموسوعات النقدية نجد مثلا نموذج باهتمام العلماء القدامى <تصفيق> انه كتب كتاب الآراء والديانات المسعودي المؤرخ المشهور صاحب كتاب مروج الذهب ومعادن الجوهر كتب هذا المسعودي كتب كتابين عن الديانات ثم البغدادي أبو منصور له كتاب مشهور في هذا عن الفرق الإسلامية اسمه الفرق بين الفرق وله ايضا كتاب الملل والنحل وهو غير الملل والنحل الكتاب المعروف للشهر الثاني ابن حزم ابن حزم الاندلسي في 456 كتب كتابه المشهور وموجود هو في مكتبة الجامعة الفصل في الملل والاهواء والنحل الشهر الثاني اللي هو ابو الفتح محمد بن عبد الكريم وفي عام 548 تجرية الشهر الثاني كتب كتابا مشهورا ومعروفا ايضا اسمه الملل والنحل خصص جزءا فيه عن ال وفرة الإسلامية وفرة والديانات الأخرى وجزء وجزء عن مباحث فلاسفة المسلمين فيما يبدو فتميز اسلوبه بالوضوح والبعد عن ال يعني الحدة الموجودة في خاصة مؤلف مثل كتاب ابن حزم ابن حزم كان يعني عنده تعصب خاصة على المسلمين لا يتضح تعصبه على غير المسلمين للأسف يعني على كل من خالف مذهبه الظاهري سواء من أهل السنة أو من الإمامية أو غيره فالشهر الثاني الى حد ما لا اقول تماما في كتابه الملل والنحل يعني عنده بعض الموضوعيه في التمييز بين ما فيما يخص المذاهب الاسلاميه هؤلاء هذه عامه عن المذاهب بشكل عام هنالك من تخصص في دراسه دين او اديان معينه كالبيروني مثلا البيروني له كتاب اسمه تحقيق ما للهندي من مقوله هو بيت شعر هذا الكتاب مقبوله في العقل أو مردولة هذا البيروني يعني نعجب من قدرته ومن دقته ومن حرصه على الاطلاع على العلوم هو طبعا هو عالم رياضي وفلكي وكيميائي ربما وفيلسوف أيضا ومؤرخ ذهب إلى الهند ودرس اللغة السنسكريتية وكتب كتابه هذا طلع وطلع بشكل دقيق بعد أن درس اللغة فقرأ كتبهم أسفار الهنود الأباني شاد والبيدة وطلع على أسفار الهنود المقدسة عندهم وكتب هذا الكتاب فلاحظوا هذه الدقة فلا يكتب من وحي الخيال أو من وحي السماع أو... هو راح للهند من عنده القدر على يعني في ذلك العصر وصعوبة الاتصال و... فلكننا نجد هذا ولهذا الكتاب مرجع أساسي حتى عند الهنود لأنه تاريخ الهند في تلك الفترة منذ أكثر من ألف عام التي أرخ فيها البيروني لتاريخ الهند تاريخ دياناتها يعني تاريخ دياناتها وعقائدها ف... هذا مفقود عندهم فكتاب البيروني يعد مرجع هام حتى بالنسبة للهنود أنفسهم وبالنسبة إلى يعني أرباب الديانات الهندية غير المسلمين هندوس أو البوذيين أو شيء من هذا القبيل والرجل كان لاحظوا أنه منصفا موضوعيا تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مردولة يعني ما قبله العقل قال به وما يعني يقول في انصاف في عرض ما عند الهنود فهذا اختص بدراسة دين معين على عكس ابن حزم والشهرستاني والنوبختي مثلا في ايضا نجد مثلا الغزالي ابو حامد الغزالي كتب كتابا عن المسيحية فيه ورد على نقد للمسيحية اسمه الرد الجميل على من قال بإلوهية عيسى بإلوهية عيسى بصريح الإنجيل يعني هذا كما يقال من فمك أدينه فيأتي بنصوص من من الأناجيل ويرد فيها هذه النصوص هي تكذب قول من قال بإلهية عيسى نحن نعرف أن حصل تحريف عند المسيحي لكن بقيت نصوص وربما هو حصل على التحريف على ال... يعني كانت عنده نسخ من الأناجيل التي كانت في, ال... في الكنائس الشرقية ثم قضى عليها الرومان حينما تبنوا المسيحية وتبنوا موضوع لغية أيسى التي كما سنرى أن بولس نقلها يعني هو الذي نشرها في العالم فهنا إذن الرد على من يقول بإلوية عيسى هنا كتب كتابا اطلع على الأناجيل درسها بدقة وبعمق وكتب هذا الكتاب فهذه كتب أيضا في الديانات وفي لكنها متخصصة بدراسة دين معين فلاحظوا وهذا ربما غيظ من فيض هنالك يعني هنالك مؤلف اسمه ربما الكتاب لم يطبع يقال صن المسبحي أو المسبحي كتب كتابا في ثلاثة ألاف ورقة عن عن الاراء والديانات الفحص فحص الديانات والمذاهب ف يعني كتب أخرى ربما لم تنشر ولم نعرفها مخطوطه ما زالت فيها عرض هذا يدل على مدى الاهتمام الكبير الذي اولاه المسلمون لهذا العلم القاضي عبد الجبار ايضا لا انسى القاضي عبد الجبار خصص بعضا جزءا من كتابه الهام المغني قاضي عبد الجبار كتاب المغني فيه أكثر من 20 مجلد الذي وصلنا منه حوالي 17 وما باقي يعني اكتشفت في اليمن هو شيخ المعتزل في القرن القرون المتأخرة الرابع والخامس قاضي عبد الجبار كتب خصص جزءا من كتاب المغني للرد على المسيحية واليهودية وما إلى ذلك فاذا يعني اهتموا حتى نشأ يعني أصبح هذا علما قائما بذاته يعني ما يسمى علم مقارنة الأديان الحديث الذي هو يعتبره الغربيون من ابتكارهم هو هذا اصلا علم إسلامي ما كان موجود وكانوا لا يكتفون بالعرض بل يقومون بالمحاججة وبالمقارنة وبالنقد لا يعرضون آراء الديانات الأخرى يقومون بعرضها لكن لا يكتفون بذلك فقط بل يقومون بالنقد والرد كلما اقتضت الضرورة إلى ذلك هذه مقدمة عامة سأستوفي في المحاضرة القادمة هذا العلم في العصر الحديث يعني علم الأديان والمذاهب عند علمائنا المحدثين ثم نعرج على تعريف الدين ومفهوم الدين بشكل خاص وبشكل عام وإلى أن نلتقي في المحاضرة القادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته